بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا إشكال في أن الأصل العملي في جميع عقود ال... والإيقاعات والفساد على الأقل للاستصحاب الحالة السابق للاستصحاب الحكم السابق إذن فالصحه هي التي تكون بحاجة إلى دليل وليس الفساد إذن فالمفروض بنا أن نبحث في مسألة المعاط المعاطات في النكاح نبحث بهذا المنهج المنهج أنه هل هناك دليل على الصحة أو لا فلو لم نجد دليلا على الصحة وحتى لو لم نجد دليلا على الفساد خب تكفينا أصالف الفساد اما انه هل لدينا دليل على الصحه او لا نوقع الكلام في مقامات ثلاث المقام الاول نخصصه باوفو بالعقود لانه من الاطلاقات الماضيه الثلاث التي أثمنها فيما في فيما سبق، فقط أوفو بالعقود هو الذي يمكن أن يفترض أنه دليل على صحة المعاطات في النكاح مثلا أما أحل الله البيع فواضح أنه ما ألي علاقة بالنكاح أو تجارة عن تراغ واضح أنه ما ألي علاقة بالنكاح ففي المقام الأول ينحصر الكلام في أوفب العقود وفي المقام الثاني نفحص لنرى هل نجد في باب النكاح ما تكون نسبته إلى النكاح كنسبت أحل الله البيع إلى البيع أو لا حتى يدعي مدعا أنه كما أن أحل الله البيع دل باطلاقه على صحه المعاطات في البيع فليكن ذاك الذي ورد في باب النكاح هم يدل على صحة المعاطات مثلا في النكاح او لا يوجد لدينا فرق بين باب النكاح وباب البيع ولا يوجد لدينا في باب النكاح ما يحل محل احل الله البيع في البيع هذا المقام الثاني والمقام الثالث الأدلة الخاصة. هذه مقالة ثالثة. أنا عندي رغبة شديدة في أني أكمل البحث قبل الحج. حتى أنه من بعد الحج لا نعود مرة أخرى إلى بحث المعاطف. ولكني ما أقدر. هل ما أدري؟ هل هل, هل استطيع الصديق أنا مصمم حتى ولو أنه بالاسبوع القادم كل ندرسه. ما عندي ما لا. لكنني ما أدري. مع ذلك هل أستطيع أن أكمل أو ما أو لا سواه لا أستطيع أن أكمل أما المقام الأول وهو هذا المقام مخصص لأوف بالعقود لأن تجاهة عن تراض خو أجنبي عن بحث النكاح كذلك أوف بالبرق أجنبي نأتي إلى أوف بالعقود أوف بالعقود أظن أننا أشارنا في ما سبق إذا أنا ما مخطئ إلى أن أوفو بالعقود فيه منهجان وعبائر الشيخ الأنصاري في المكاسب اختلفت يبدو من بعضها أنه نهج المنهج الأول ويبدو من بعضها أنه نهج المنهج الثاني في أساسا في تفسير أوفو بالعقود منهجان المنهج الأول هو المنهج القائل ان اوفو دليل اللزوم اوفو يجب لفظ فهذا دليل اللزوم والعقود موضوع اوفو اذا المفروض ان تكون العقود صحيحه وعن إذن ياتي الكلام في انه هل يجوز نقضها هي صحيحه لكن هل يجوز نقضها او يجب الوفاء بها فاوفوا بالعقود يقول لا لا يجب نقضها يجب الوفاء بها فسخها غير جائز هذا المنهج الاول انا ما ادري هذا بحثناه قبل او لا ما ما أذكر, ما اذكر على كل حال لو نهجنا هذا المنهج اذا اوفوا بالعقود حتى في البيع ما يدل على صحة المعاطات فضلا عن أن يدل في النكاح العقود موضوع الحكم لا يحقق موضوعا الموضوع يجب أن يكون محققا مفروغا عن عقود صحيحة منعقدة بعد ذلك تعالوا أوفوا بها يعني فسخ مجاز لا تفسخوا هذا معنى قال المعاطات هل هو عقل صحيح اولى او اول الكلام في البيع فضلا عن النكاح بناء على هذا المسلك اذا شيء من الاطلاقات القامه الواسعة اصلا ما تشمل ما وارد في النكاح فلم فلو لم نحصل على دليل خاص يصحح النكاح المعاطفي هذا كفى أنه يتمسك بأصالة البرلا. أما لو اخترنا المنهج الثاني، وهو الذي نحن اخترناه في بحثنا السابق، وهو أن نأوف بالعقود، يدل على صحة العقود ووجبه يدل على أمرين. يدل على صحة العقود وعلى اللزوم. لو اخترنا هذا المنهج، عندئذ يمكن أن يدعى ان له خوب إذن أو خوب العقود، كما دل بإطلاقه على صحة معاطات البيع المعاطاتي كذلك يدل. بإطلاقه على صحه النكاح المعاطاتي على الاقل قول في المثال الذي ذكره السيد الامام رحمه الله وهو انه هذا هاي المره تجهز جيزيه مالتها وبعدها مقاوله بينها وبين الرجل ثم تدخل بيت الرجل والرجل هم يرحب بها ويفتح الباب قوي الخلاف في البيت على الأقل قول هذا سلّف بالواقع أو بالتقبيل أو ما شابه على الأقل هذا هذا بناء على أننا نقبل أن أوف بالعقود ليس فقط دالاً على اللجوم بل هو دال على اللجوم ودالٌ على الصحة أيضاً وموضوعها التي الذي يؤخذ مفروغا عنه عبارة عن الأعيان أفض بيع الخمر إذا بطل هذا ليس تخصيصا في أوفب العقود هذا تخص هذا الأعيان هي الموضوع وهي التي ينبغي أن نفرغ عن شرعيتها لا نفس العقود نفس العقود الآية تدل على شرعيتها إن قبلنا هذا البيان عندئذين ما نقوله في مقام توضيح أنه لا يمكننا التمسك بأوفو بالعقود لصحة نكاح المعاطات هو أننا لا نشك أن الارتكازات العقلائية لها التأثير الكبير في توسعه وتضييق الإطلاقات يعني نحن لا نحن لا نتبع في الإطلاقات مجرد مقدمات فكر مثلا وبغض النظر عن ارتكازات الارتكازات توسع احيانا وتضيق احيانا بلا شك ولا نشك بالافكر لعله بالفحص الفحص في العالم كله لا نشك أنه الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية لا يساعدان على المعاطات المعاطف في النقاح الآن المعسكرات التي نحن شاهدنا في زماننا قدنا معسكر اشتراكي كان يعني عندنا كان قدما معسكر اشتراكي قد يؤمن بالاشتراك حتى بالنسبه الى العمل الجنسي فكل مره هي كل رجال له الحق ان يستفيد من كل مره على شكل شكل اشتراك خب هذا معسكر هذا هذا هذا العمل يعني أنهم أصلاً ما مؤمنين بفكرة الزواج مو أن هذا الزواج معاطات يعدهم أصلاً ما يقولون شن بالزواج؟ يقولون حالنا حال الحمير الحمير هل زواج؟ هم مو كناتهم زواج؟ هو كل كل حمار يقدر يستفيد من كل حماره، خب هنا نقول أنه فهل مجتمع ملمفروض أن نحص بأصل هذا مجتمع لا يؤمن بالنكاح فلنلتقي فلننتقل إلى المجتمعات التي تؤمن بأصل النكاح كما هي في المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الأمريكية على كل يؤمنون بأصل بفكرة النكاح نعم إلى جانب إيمانهم بفكرة النكاح عدهم فكرة الصديقة الصديق عدهم ما شاعدهم عدهم فكرة بيوت الدعارة هم ما شاعدهم بل في لدى بعضهم عدهم الحرية الكاملة المطلقة حتى في الشوارع ما في بعض لدى بعضهم حتى هذا ما شاعدهم بس الى جنب كل هذه عدهم هم الزواج عدهم مو مثل أولئك الذين أصلا لا يؤمنون بالزواج يعني ما أعرف يعني أقنى الاتحاد الصفية ما كان يؤمن أصلا بالزواج ما أعرف يعني على كل حال إلى جانب هذه عدهم فكرة الزواج خب حينما نفحص وضع هذوله نرى أنهم معترفون بأن موضوع الدعارة موضوع موضوع زنا بس يقولون شكوى فليت مو أنه زواج موضوع الحر اللي يقولون بالحرية حتى في الشوارع ويفعلون ما يشاءون هم ما يعتبروا زواج إنما خفايا حرية يؤمنون بها وموضوع الصديق والصديقة اللي هي فيها فبمستوى من تحفظ مو مسألة مو مسألة الحرية الكاملة ولا مسألة الدعارة هم ما يؤمنون بأنه هذا الزواج يقولون هذا صداقه صداق كما أن شخصين يتصادقان في سفر لهم في بيت لهم في في فراشا لهم كذلك فصادقان حتى في العمل الجلسي أما أنه زواج له أما الزواج فأكثر المجتمعات المتفسخة يرى أكثرهم تفسخا يرى شاط العقد نعم لهم نوعان من العقد نحن عندنا نوع واحد من العقد وهو العقد باللف هم لهم نوعان من العقد فالعقد الكنسي هو يقال لك ما يقال لك ان يقال لك ان يقال لك ان يشترطون لك ان يقال لك ان يقال لك ان يشترطون العقد ان يقال لك ان يقال لك ان في السجلات التسجيل هي يتوقع هو يوقع السجلات تحفظها وهذا نوع عقد صح قول احنا هذا العقد احنا مو شرعي عندنا لاننا اشتركنا اللاف بدليل سوف ياتي ان شاء الله لكن وعلى كل حال هذا نوع عقد ما نقدر ننسب لهم في عملهم هذا ما نقدر ننسبهم الى زنا لا لكل قوم النكاح وهذا نكاحهم، فعليه ت... ليس أنا ما أقول أن الارتكازات العقلائية أو ال... أو السيرة العقلائية لم يثبت أنهم يقبلون المعاطات في النكاح، بل أقول ثابت أنهم لا يقبلون المعاطات في النكاح. نعم الخلاف في أنه هل اللفظ لازم أو أنه التسجيل في السجلات كافية هذا خلاف لكن المعاطف لا أحد وعليه هذا الارتكاز وهذا ال... وهذا السير حتما يغيقان من دائرة أوفو بالعقود طبعا هي ارتكاز السيري في البيع ماكو في البيع على العكس كما شرحنا أن الارتكاز والسيرة العقلائيين قام على أن البيع المعاطاه صحيح ولكن في النكاح شيء موجود. وعليه فلا نستطيع ان نثبت بذلك صحة النكاح المعاطي. في آخر بحثنا إذا امتعينا مو اليوم يعني في آخر الأسبوع القادم إن شاء الله اذا انتهينا الى دليل على فساد فبها ونعمت ما انتهينا اصغر في الفساد جاريه هذا تمام الكلام في المقام الاول اما الكلام في المقام الثاني وهو هل يوجد لدينا في باب النكاح ما تكون نسبته إلى النكاح كنسبة احل الله البيع إلى البيع أو لا هناك نصوص من الكتاب ومن السنة قد يدعى أن نسبة للنصوص إلى النكاح كنسبة أحلى الله البيع إلى البيع يعني بعدنا ما نريد نروح نبحث النصوص الخاصة النصوص الخاصة هذا المقام الثالث إن شاء الله يا يأتي لا مو نصوص خاص نصوص مطلق يقال لدينا نصوص نسبتها إلى النكاح كنسبة أحلى الله البيع إلى البيع وما هي أنا أذكر كم آية وأذكر كم رواية ونبحث لها, لها لنرى هل حقا هذه نسبتها إلى النكاح كنسبة أهل الله البيض إلى البيع أو لا الآية ان خفتم اولا الآية الأولى وإن خفتم لا تقصطوا في اليتامى فانكفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ربع إلى آخر الآية سورة النساء الآية الثالثة هذه هذه انكح امر بالنكاح لا يامر بالنكاح سوجوب اصحاب العين امر بالنكاح وهنا يرتكز فرق اساس ومهم بينه وبين احل الله البيت طبعا ليش امر بالنكاح خب هذا طبعا احنا ما نقبل بالخرافات اللي تقول انه سقط ما في ربع القران ايش كثر يقولون بعضهم سقط من بين قوله ان خفتم ان لا تقصدوا في اليتامى وقوله فالربع من القران كان هنا بين ان خفتم ان لا تقصدوا في اليتامى وبين فانتحوا ما لكم لان يشوفون لكم مناسبه إن خفتم أن لا تقصدوش اليتامة قلت شير ربط بغلي فانتحوا معطاب لكم من النساء يقولون غراء الغرع الغرعان هنا نصف ساقط هذا ال الذين يقولون بال من خراف القرآن طبعا هس الخرافات ما نؤمن بها فس فسرت الآية حسب التفسير المعروف هذا أنه اليتامة كانوا يعيشون تحت حماية تحت حماية اناس اللي يهتمون باليتامات فكنا يكبرنا تحت حمايتهم فحينئذن كانوا ينظرون الهن نظرة صغار وهوان واعتبار هم اللي ربوهن فمن يكبرنا كانوا يتزوجون بيهن لكنهم ما ينظون الحقوق ما كانوا ينظون الحقوق لعادة من الزوجة الزوجة من مه من مهر من نقلار المناسبة أو ال أو الوفو النفقه من نقلار المناسبة نزلت الآية أنه لا إذا هل, هل يتامى ما يع ما يعجبكم زوجهن من الناس آخرين أنفوا انفقوا ل... ل... ل... ل... ل... ثلاثة يدون اربعه يدون اخلوا من نساء اخرين ان خفتم الا تقصدوا اليتامى يعني اذا تزوجتم بهم تزوجتوا حقوقهم لا تتزوجون بهم ان دون الاخرين اللي لم يكونوا تحت ايديكم انتم انتحوا ما طبع لكم من النساء ماثناء ما تلاقوا ولا فأمر الله سبحانه وتعالى بالنكاح إن جاء من اليتامى من الورط والمشكلة بس على كل حال هذا أمر بالنكاح هذه آية الآية الثانية وأنكحوا الأيام منكم يعني الثيبات والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم هذا أمر بالنكاح فيقول القائل أي فرق بين الأمر بالنكاح وبين تحليل البيع هذا الأمر بالنكاح نسبة هذا مطلق يشمل حتى النكاح المعاطات كما قلنا أن أحد الله البيع يشمل حتى البيع المعاطات هذه الآية الثانية في سورة النور آه الآية 32 أنا أقول ينبغي أن نلتفت إلى نكتة أساسية ومهمة في الفرق بين كل أمر بالنكاح وجوبي، استحبابي إرشاد إلى حل مشكلة أينكم كل أمر من نكاح وبين أحل الله البيض هذا الفرق الأساس أنا أبين بلحاظ الإطلاق الحكم بلحاظ تكون الإطلاق الذي يكون بمقدمات الحكمة والفارق الاساس ما يلي انا اقول ان الامر في لسان اي مشرع يشرع المفهوم منه هو ان هذا امر بذاك الشيء وفق مصطلحاته الخاصة ووفق دينه مثل كيف أن أحكام الفاعل أحكام المفعول حينما تصدر من زمخشري نحمل على شنو على مصطلحات الخاصة في الفاعل والمفعول وعلى مصطلح آخر بالنسبة لكل مدرسة هكذا المشرع إلى مدرسة فحينما يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء يعني النكاح اللي هو شرعي في الإسلام يقول سووه حتى اليتامى لا يبتلن أو انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبائتكم وعمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فسقول هذا أمر استحبابي يقول, يقول أنه لا تخافوا من الفقر انكحوا الأيام والثيبات لا تقولوا ما أصدام صاد ثيبة بعد هيك تتركها أمر بنكاح الأيام والصالحين من العباد والإماء هذا يعني ذاك النكاح الذي الشريعه معترف به اما ما هو ذاك النكاح الذي الشريعه معترف به هل النكاح المعارضه الشريعه معترف به هذا موضوع بحث الحكم لا يثبت موضوعه فلا نستطيع ان نثبت بهذا ان النكاح المعارضه صحيح. وهذا بخلاف أحل الله البيع ذلك لأن أحل الله البيع لم يكن بصدد الأمر بالبيع وإنما كان بصدد تحليل البيع ولا يمكن أن نفسر تحليل البيع بمعنى تحليل ما يكون بيعا عند الشرق لأن هذا راح يصير قضي بشرط محمول يعني الشريعة حللت البيع الذي هي ترابع خب إذا هي ترابع طبعا هي يعني محللت هذا أضيع بشرط المحمول إذا فلا بد أن نفسر أحل الله البيع بمعنى أحل الله ما يكون عند العقلاء بيعة لاحظوا فرق كبير فرق كبير بين مجرد التحليل وبين الأمر مثلاً لو أمر الله بالبيع لو أمر الله بالبيع خلو من يقول أن هذا الأمر إلى إطلاق حكمي يشمل البيع المعاضي لأن, ال... لأن هذا محمول على البيع الشرعي أوجب عليكم أو, أو جعل جعل من المستحبات أن تبيع خو البيع شلون يكون شنو شروطه بعد اطلاق مب شنو شروطه شنو يكون هذا يجب ان ناسخ لا ادله الشروط بخلاف حينما يقول احل الله البيع احل الله البيع ما نقدر نفسره بمعنى تحليل البيع الشرعي لان هذا قضيه بشرف المحمول البيع الشرعي طبعا حلال شرع لو لم يكن حلال شرع لما كان بيعا شرعيا فلا بد وان نفسر أحل الله البيع بمعنى أحل الله البيع العقلاء فيتم له الإطلاق الحكم بالنسبة لأنواع البيع معطاتي غير معطاتي هذا هو الفرق الأساس نعم أقول مع ذلك لو كانت لو كان النكاح المعاطاتي امرا عقلائيا عليه ارتكاز العقلاء والسير العقلائي لو كان هكذا لتمت بهذه الأوامر لتم لهذه الأوامر الإطلاق المقامي قول الإطلاق الحكمي ما تم مجرد مقدمات الحكم لا يحل المشكلة، لكن الإصلاح المقامي لأنه هذا الخطاب حينما يعرض على العقلاء، العقلاء هم يقومون يفكرون بعقلية مقدمات الحكم اللي احنا درسناها في في الأصول، ينزل ولو خطأً ينزله على معجهم. فلو كان المولى لا يرضى بذلك كان المفروض أن ينبه فيتم الإطلاق المقام فكان يصح كانت تصح المعاطف في النقاح لكن بما أننا وضحنا قبل في أول البحث قبل دقائق أنه يجي ارتكاز مو فقط يجي ارتكاز أو يجي سيرة ما قدن بل الاستكاة والسيرة على العكس وعليه فهذا الواج ما رحيته من هنا أنا فحصت عن آية ثالثة غير هاتين الآيتين آية ليكون بها أمر وإنما يكون تحليل مثل مثل أحل الله البل فهل لدينا في القرآن آية من هالقبيل؟ هذا شيء لو حصلنا على آية في القرآن تحلل النكاح مو تأمر بالنكاح فهما نقول مثل ما قلنا في على الله البلد نقول تحليل النكاح ليس معنى تحليل النكاح الشرعي لأن النكاح الشرعي طبعا خلال هذه قفية بشاطر محمود إنما هو تحليل النكاح العقلائي هل يوجد لدينا شيء من هالقبيل أولا فأنا وجدت هذه الآية وهي الآية الثالثة الآية الثالثة إلى الآية الآية تعرضنا لهما تجي الآية الثالثة حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وأبنات الأخ وأبنات الأخ إلا أن يقول وأحل لكم ما وراء ذلك سوره النساء الايه 22 و 23 وأحل لكم ما وراء ذلك فليكن هذا مثل هناك قال أحلقه البيت لان هذا اجت بلسان احل لكم ما وراء ذلك مو مو أمره. ليس أمركم بالنكاح المعارضة حتى نقول أمره يعني امر بالنكاح الشرعي واذا نعلم أن نكاح المعارضة الشرعي وإنما احل لكم هذه أي آية إلا أن هذه الآية بها مشكلة أخرى وهي أن هذه الآية بصدد التحليل والتحريم بالقياس إلى أقسام النساء و بالقياس إلى أقسام النكاح بالشكل المطلق يقول أمهاتكم محرمات بناتكم محرمات خواتكم محرمات عماتكم خالاتكم إلى أن يقول وأحل لكم ما ر ما رأذلكم غير هالمحرمات كلهم حلال هذا إطلاق ناظر إلى دائرة أقصى النساء، مو إلى دائرة أقصى النكاح. نكاح فأيضا لهذه الآية هم لا توجد إطلاق حكم نعم هل قل أنه لو كانت لو كانت السيرة العقلائية والارتقاض العقلائي يدلان على صحة النكاح المعاطاتي إذن هذه الآية هم كان تتم هذا الاطلاق المقامي إذن كانت تتم لكن بما أن السيرة والارتقاض لا يدلان على ذلك بل يدلان على العكس فإذن هذه همتتم بعد ذلك يجب أن نرجع إلى الروايات هذا كله بلحاظ الكتاب أما بلحاظ السنة أفتكر أنه بهواي صار هذا المقدار لي بحثنا إن شاء الله نبحثه يوم السبت بحوله وقوته